تبارك وتعالى هو في التوجه قبل المشرق او المغرب كما يشغب اليهود على أهل الإيمان في أمر القبلة فهذا التوجه ما لم يكن عن أمر الله تبارك وتعالى فلا اعتبار به وإنما البر والخير الحقيقي هو في هذه الأمور التي ذكرها الله تبارك وتعالى من حقائق الإيمان مما يتصل بالقلب او ما يتصل بالجوارح وما يتعلق بالسلوك وذلك في قوله تبارك وتعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر البر الكامل وكما سيأتي أن المعنى يحتمل ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر يعني فيه مقدر ولكن البر بر من آمن أو أن ذلك على سبيل المبالغة أنه قصد بالبر البار وكانه صار نفس البر يعني من يعمل البر من باب المبالغة في المدح التزكية صار كأنه البر نفسه ولكن البر يعني البار من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فهو الذي يجمع هذه الأمور من إيمانه بربه تبارك وتعالى أن يقر ويذعن وينقاد ويصدق التصديق الانقياد بإلهية الله عز وجل وحدنيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وكمالاته وهكذا يؤمن بيوم البعث والنشور والجزاء وأن الناس يرجعون إلى الله تبارك وتعالى بعد موتهم فيجازيهم على أعمالهم كلها وكذلك الإيمان بالملائكة هؤلاء الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يؤمن بهم إيمانا مجملا ويؤمن بمن بلغه منهم ايمانا مفصلا وكذلك الايمان بالكتب المنزله أن الله انزل كتبا على انبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام فيؤمن ايمانا مجملا بالكتب ويؤمن ايمانا لازما مفصلا بكل كتاب بلغه أن الله انزله على رسول من رسله عليهم الصلاة والسلام وهكذا الإيمان بجميع النبيين من غير تفريق أن الله تبارك وتعالى أوحى إليهم واختصهم بالنبوة وأرسل بعضهم من غير تفريق بين هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فلا يؤمن ببعض ويكفر ببعض وهكذا أن يؤتي المال الذي هو شقيق الروح أن يخرجه وآت المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين أن يخرج هذا المال ما وجب منه وهو الزكاة والنفقات الواجبة وكذلك ما كان على سبيل التطوع مع شدة حبه له، فيعطي القرابات، يصل الرحم، فيكون ذلك أعظم، فيكون صلة وصدقة في الوقت نفسه، وكذلك هؤلاء اليتامى الذين فقدوا اباءهم قبل سن البلوغ، فهم بحاجة إلى رعاية والتفاتة وحنو وإحسان وهكذا المساكين الذين أرهقهم الفقر والحاجة والمسغبه وهكذا ذاك الذي انقطع في سفره فذهبت نفقته بسبب أو لآخر فإن مثل هذا لا بد من اعتبار حاله والنظر فيما عرض له فيعطى ما يصلح لمثله مما يوصله إلى أهله ولو كان في بلده غنيا لا يستطيع ان يصل إلى ماله فإنه يعطى ولا يكون ذلك على سبيل القوم وهكذا قال والسائلين أولى الذين يتعرضون الناس في المسألة سواء كان هؤلاء من الفقراء حقيقة أو أنهم يدعون امرا لا حقيقة له فإن هذا السؤال لم يفرق الله تبارك وتعالى هنا بين أحوال هؤلاء السائلين ولم يقيد ذلك الصادقين منهم قالوا وقالوا أما السائله فلا تنهر وعلى كل حال الغالب أن الإنسان لا يسأل إلا للحاجة سواء كانت هذه الحاجة شديدة أو كانت دون ذلك يعطى والله لا يضيع أجر من أحسن عملا يؤجر الإنسان ويصله ما أراد وقصد ولا يضيع عند الله تبارك وتعالى شيء وهكذا إنفاق المال في الرقاب باعتاق المماليك وكذلك أيضا فك الاساره وكذلك أيضا إطان الصلاة وإيتاء الزكاة فذكر الزكاة هنا يرجح أن الإنفاق المذكور قبل ذلك اتى المال على حبه أنه غير الزكاة فذكر الزكاة وذكر الصلاة وكذلك الوفاء بالعهود الموفون بعهدهم إذا عاهدوا وهو العقد والوعد المؤكد يقال له عهد والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ويدخل فيه سائر العهود كما سيأتي وهكذا أهل الصبر في الأحوال كلها والصابرين في الباساء حل الشده والفقر قله ذات اليد والحاجه وكذلك الضراء في الضر والمرض فيصبر ويشكو ضره الى الله تبارك وتعالى ولا يتسخط وكذلك حين الباس الصبر في القتال عند ملاقات الأعداء لاحظ أصحاب هذه الأوصاف قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يؤخذ من هذه الآية الكريمة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى فهذا كما يقول القرطبي رحمه الله بأن هذه الآية العظيمة من امهات الأحكام، لأنها تضمنت ست عشرة قاعدة في العقيدة والأحكام والأخلاق إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى، وهكذا تامل قوله تبارك وتعالى ولكن البر من آمن بالله لاحظ كما أشرت آنفا في الكلام على المعنى العام للآية ولكن البر من آمن بالله فعلى القول بالحذف والتقدير يكون كأنه حدث المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر على هذا الاحتمال وعلى الاحتمال الآخر يكون ذلك من باب المبالغة في مدح البار القائم بهذه الأعمال وسماه برا أطلق على هذا البار اسم البر كأنه صار عين البر ولكن البر من آمن البار من فعلها وحقق هذه المذكورات بعده كذلك تأمل هذا الترتيب في هذه الآية ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبيين فقدم الإيمان بالله تبارك وتعالى لأنه الأصل العظيم الكبير أصل الأصول الذي يبنى عليه جميع ما يجب الإيمان به ويبنى عليه القبول ويبنى عليه ايضا النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة فهو أول الواجبات أول واجب على المكلف الإيمان بالله تبارك وتعالى ان يوحد ربه وخالقه جل جلاله وتقدست أسماؤه فبدأ به وهكذا في دعوة الناس نجد ذلك مبثوثا في كتاب الله تبارك وتعالى أعبد الله ما لكم من إله غيره هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام البدء بالدعوة إلى الإيمان الصحيح توحيد الخالص لله تبارك وتعالى ثم ذكر بعده الإيمان باليوم الآخر ثم ذكر ما بين ذلك من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل هذه الثلاث صارت بعد ذلك بعض أهل العلم يقولون الإيمان له مبدأ ومنتهى وواسطة فالمبدأ هو الإيمان بالله هو الاصل وهو المقدم على غيره وهو أول واجب والمنتهى الإيمان باليوم الآخر الذي يصير الناس إليه في القيامة وما بين ذلك الملائكه ملائكه الرحمن يرسلهم الله تبارك وتعالى الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس فياتون هؤلاء الملائكه بالوحي والرسالات إلى الرسول البشري فذكر الملائكه وذكر الكتب وذكر الرسل عليهم الصلاه والسلام ف بدأ بالملائكة لأنهم هم الذين يأتون بالوحي ثم الكتب لأنها هي المضامين التي تنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الملائكة تنزل الكتب الرسالات ثم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين يبلغون عن الله تبارك وتعالى فذكر هذه الأمور بهذا الترتيب وأهل العلم يتكلمون على هذه القضايا بكلام متفرق يدور حول هذا أو يقاربه وسيأتي مزيد من الفوائد التي تستخرج من هذا الترتيب فقوله تبارك وتعالى هنا الملائكة والكتاب والنبيين فالملك يأتي الوحي ثم يصل ذلك يبلغ إلى الرسول البشري فصار مبلغ من الملائكة رسول من الملائكة معه رسالة إلى رسول من البشر قل نزله روح القدس من ربك بالحق نعم فهذا بهذا الترتيب بهذا التدريج كذلك أيضا هذا الترتيب على هذه الطريقة روعية فيه الناحية الوجودية في الخارج ملك ثم الرسالة التي يحملها ثم الرسول البشري الإيمان قدم على أعمال الجوارح كإيتاء المال والصلاة والزكاه وذلك ان أعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح وهي الأصل فالإيمان بالله تبارك وتعالى هو من جملة أعمال القلوب وهكذا الايمان بالله وملائكته ورسله كتبه كل ذلك يتعلق بالقلوب ثم أيضا تأمل قوله تبارك وتعالى وآت المال على حبه ذوي القربى وآت المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب لاحظ قوله تبارك وتعالى وآت المال على حبه يعني ما محبه المال على حبه على حبه فهذا أعظم فالعمل الواحد العمل المعين كالصدقة مثلا تتفاوت في أجرها عند الله تبارك وتعالى وعائدتها اعتبارات مختلفة. نعم فمن ذلك ما يقوم بقلب العبد الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله يعني مشفق مخبت يخشى أن لا يقبل منه بخلاف ذاك الذي يتصدق أو يحسن وكأنه مدل على ربه تبارك وتعالى بهذا العمل كذلك تعظم هذه الصدقة نعم بحسب متعلقها الحاجة الشديدة كما سمعتم في قوله تبارك وتعالى في القراءة في الصلاة فلا اقتحم عقبه وما ادراك ما العقبة فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربة فهذه سماها عقبة تجساج بمثل هذه الأعمال فالصدق فأعظم ويعظم أجرها إذا كانت الحاجة ماسة شديدة ماذا هذه الأيام في البرد الشدة إلى قوم يتنازعهم الخوف والفقر والتشريد والضر بأنواعه والبؤس بصوره وأشكاله في مخيمات في بلاد إشلام وما جاورها فهذا لا شك أنه من أعظم الحاجه ومن أشدها والصدقه فيه من أعظم الصدقة فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبه أو إطعام إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما تطعم اليتيم القريب أو المسكين الذي قد التصقت يداه بالتراب لشدة حاجته إذا اشتدت الحاجة وكذلك تعظم إذا كان هذا المحتاج قريباً يتيماً ذا مقربه يعني من ذوي القرابات وكذلك تعظم هذه الصدقة حينما يكون الإنسان ينفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويؤمل الغنى بخلاف ذلك الإنسان الذي قد طرح الدنيا وراء ظهره وهو في لحظة الاحتضار ثم يقول أتصدق أتصدق الآن لا يضيع عند الله ولكنه ليس كالذي ينفق وهو صحيح شحيح سان الذي ولت الدنيا عنه وولى عنها حينما يتصدق لا يكون كذاك الذي بحال صحته وعافيته فالناس يتفاوتون في هذا ولهذا ينبغي الإنسان أن يتعجل أن ينفق ولا يترك ذلك بعد موته في وصية إذا فارق الدنيا قال أخرج ثلث مالي أو ربع مالي أو غير ذلك فهذا الذي يخرجه في هذه الحال على حبه يذل هذا على قوة إيمانه ويقينه بأن ذلك يخلفه الله تبارك وتعالى فهذا أفضل الأحوال وكذلك حينما ينفق الإنسان وهو في مع قله ذات اليد يعني ان ينفق وهو مقل فهذه النفق التي يخرجها هي بالنسبه اليه عزيزه جدا فهذا ليس كالذي الذي قد تكاثرت نعم الله عز وجل بين يديه انسان ليس عنده الا رغيف ياكله فاعطاه وتصدق به ليس كذاك الذي بيته مليء بألوان المطعومات لا يدري ماذا يأكل وماذا يدع حينما يخرج مثل هذه الصدقة ليس كذاك الذي لا يجد إلا هذا الرغيف ومن هنا الله تبارك وتعالى أرشد إلى الإنفاق مما نحب أنفقوا مما تحبون ولا يتخير الإنسان في نفقته الأشياء التي لا يقبلها لو أنها دفعت إليه ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون ولاستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو أنه دفع إليك لا تأخذ ذلك إلا على إغماض حياء من المعطي، ثم بعد ذلك لربما صرفته هنا أو هناك، سواء كان ذلك من طعام لا تقبله، أي يدفع إليك، أو كان ذلك من لباس، أو كان ذلك من أثاث، أو غير ذلك. نعم الإنسان. لا يهدر هذه النعم فتلقى في المزابل فيعطيها من ينتفع بها لكن أن يكون صدقته وعمله وبذله هو من هذه الأشياء فقط فهذا هو المذموم حينما ينظر الإنسان في الثياب تنظر المرأة تقلب في اللباس فإذا رأت شيئا تستحسنه قالت هذا خسارة حسافة ثم ضمته إليها حسافة على الصدقة. وإذا رأى طعاما نظر إلى الطعام نظر إلى ما ذبل وعافته نفسه فأخرجه. وإذا نظر إلى شيء استحسنه وأنه جيد قال هذا حسافة خله هنا. ومن يبخل فإنما يبخل هو هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرء يعني يوم القيامة تحت ظل صدقته. ولما جاء إلى المسجد وجد عذقا فيه شيص الشيص هو الثمر ثمر النخل الذي لم يؤبر يكون ضعيفا دقيقا لا يصلح إلا لأكل الحيوانات فلما رآه قال إن صاحبه لا يأكله يوم القيامة هذه التي نقدمها وهذه نحن نقدمها لأنفسنا ما تنفق من خير فلأنفسكم ف. حينما يوقن الإنسان بمثل هذا فإنه يخرج الشيء المال على حبه أو القربة واليتامى والمساكين أبقي في الآية على كل حال أترك ذلك في الليلة الآتية إن شاء الله تعالى والله أعلم صلى الله عليه وسلم نحمد الله